بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليار العشر والشفع والوتر والليل إداية هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد فرم ذات العماد التي لم يطلق مثلها في البلاد وَسَمُوغَ النَّفِيلَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالوادي وَفَزَعَ أولادِ الأَوْثادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلادِ فَأَسَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ فَأَمَّا مَنْ كَانَ لَهُ دَارٌ فِي الْآخِرَةِ فَلَهُ نَعِيمٌ وَأَمَّا مَنْ كَانَ يُرَاءُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَلَا يَخْلُدُ فِي كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاقون على طعام المسكرين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا دكت الأرض بكاً بكاً وجاء ربك والملك صفاً صفاً وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكراً يقول يا ليتني خدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يتق وساقه أحد يا أن يتهنث المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مضية فادخري في عبادي وادخري جنتي